شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ناس بلك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس